فقال إني سقيم فتولوا عنهم لبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا سألقوه في الجحيم سأرادوا به كيدا فاجعلناهم بني من الصالحين تبشرناه بغلام حليم فلما بلغ نعه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحت سنظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء